الشاطر يضحك بالآخر ويكون المجد له ناصر ويخط جمالا فتانا يكسونا بالخير الوافر ويحلق في جو يسمو يتألق من حيث يبادر الشاطر يضحك بالآخر ويكون هُنا صُنِعَ خُطَّ جمالاً فتاجا يكسوه الخير الوافر وحلّق في جو يسمو يتألق من حيث يبادر من خالد خير يروينا وبعمر النور له سائر عزوز كذلك يطربنا وينير الكون لنا ساحر ما أروع بسمة أطفال يتبارو خيرا متواتر وعد الحسن له نور ووائل من باهر قد عشنا فيه ترانيما تطربنا والحسن نعاقر ويوم وداع يبكينا يروينا شجوا متنافرا وعزاء القلب تواشيح من بذل الفعل المتكاثر سظل نحلق أروابنا سنظل نباري ونفاخر سنظل نحلق أرواحا ولا ظل نباري ونفخر.